الله وبركاته حبيباتي أخواتي في الله أهلا ومرحبا بكنا في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات العلم مع الله ومن حلقات اللقاء في الله فاليوم معنا في حلقة جديدة مختلفة ومتميزة بعنوان مخالفات النساء في رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلة أخوات الحبيبات اهلا ومرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا ومرحبا بهذه الوجوه وهذه القلوب الطيبة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنه نبيها صلى الله عليه وسلم اخواتي الحبيبات اقترب رمضان ما بقي إلا ليلة أو ليلتين بالكثير لتفصيلنا عن هذا الشهر المبارك هذا الشهر الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا فيه العمل وأن يسدد فيه رمينا وأن يستجب فيه دعاءنا وأن يغفر فيه ذنبنا وأن يكفر فيه عن سيئاتنا وان يجبر فيه نقصنا وان يشفي فيه مرضانا وان يرحم فيه موتانا وان يفك اسر الماسورين وان يفرغ كرب المكروبين بفضله ومنته ورحمته سبحانه وتعالى اللهم انظر فيه, فيه الينا نظره رضا اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا اقترب رمضان فيا سعادة خافقي كما يقول المنشد حقا رمضان شهر اي حد يبلغ رمضان لابد ان يكون سعيد كل الدنيا لازم تبقى سعيده انها بلغت رمضان معنى ان الله سبحانه وتعالى اختارك لان تبلغي رمضان معنى ان الله سبحانه وتعالى اختفاكي على كثير ممن يبلغ رمضان معنا ذلك أن الله سبحانه وتعالى حلم عليك حتى تدخلي هذا الموسم العظيم الموسم الذي يكثر فيه ذكر الله يكثر فيه الصلوات يكثر فيه الصيام يكثر فيه القيام يكثر فيه الصدقات، يكثر فيه الزكوات، يكثر فيه حب الحب والتلاقي في الله يكثر فيه الخير والبر والإحسان يكثر فيه كل معاني التقوى الجميلة نبلغها في رمضان يكفي أن رمضان اكثر حاجة بتميز شهر رمضان هو ذكر الله سبحانه وتعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أكتر عمل الإنسان يعمله ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى هو من عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قيل وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أهم حاجة تنشغل بها في رمضان الذكر والصلاة أصلا أساسا أصلاً أهم هدف من أهداف الصلاة واقم الصلاة لذكري أهم هدف من أهداف الصلاة الذكر أن تشغلي البقع بذكر اذا الذكر لا يفطر لسانك في رمضان عن الذكر هذه وصايا قبل مبدأ في الأخطاء نصي موصي ببعض الوصايا أول وصية هو الذكر وكثرة الذكر في رمضان وفي ثنم أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة شوفوا أي قوم؟ أي قوم؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة قاعدين مع بعض بس للاسف قعدوا قاموا وبعد ما قعدوا وشربوا وكلوا قاموا قاموا من غير ما يذكروا الله سبحانه وتعالى ولا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى مره كانهم قاموا عن ايه عن جيفه حمار عيذ بالله تخيلي أنت قاعده وإنت وصح... وصحباتك مثلاً انت وقريبك مثلاً بعد ما كانت وشربت وواواوا ولم تذكروا الله سبحانه وتعالى ولم تسموا الله سبحانه وتعالى ولم يأتي على لسانكم أن أحد منكم يذكر الأخرى أو تذكر الأخرى بذكر الله سبحانه وتعالى أو بسنة من السنن أو بعلم من العلوم أو أي شيء من هذا القبيل تخيلوا كأنك, كأنك أمتي أنت وهي أو أنت وهم كأنكم سبتوا إيه وستقوا جيفة حمار تخيلوا رحية الجيفة دي بتبقى عملاً الحاجه لما بتموت وتبقى جيفه لحتى بتبقى عامله ازاي الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى حي على ذكر الله سبحانه وتعالى حي على الذكر في رمضان وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره يعني ايه تره يعني نقص يعني المجلس ده مش ممكن هيزود من أجرهم عند الله سبحانه وتعالى ومن درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى ولكن يزيدهم نقصا على نقص يزيدهم حسرة إلى حسرة فإن شاء عزبهم وإن غفر لهم وفي صحيح مسلم قال أشهد على على أبي هريرة وأبا سعيد أنهما شاهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله الله أكبر اللهم اجعل منهم يا رب أمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة تحفنا الملائكة الآن لماذا؟ لأننا نذكر الله سبحانه وتعالى وغشيتهم الرحمة ونزلت عليه مستكينة وذكرهم الله في من عنده إذن أختي الحبيبة أول ما تكهز به لرمضان الذكر أن يكون بثانك رطب بذكر الله أبدا لا تغفالي عن الذكر أبدا لا تكلي ولا تمن أبداً لا تقعدي هكذا يعني زي ما الشخب أصحق شفاه الله عزك دائماً يقول إيه إنت قاعد تتكلي لسانك دا مش بيشغل مش بيتشغلوا ليه مش بتتكلم ليه مش بتذكر ليه وهكذا فأول وصية لي لكم ولي يعني لي قبل لكم والله هو الذكر لله سبحانه وتعالى ل لإن إنت قد تنشغل بالعمل بيديك قد تنشغل بالعمل ب بعينك قد تنشغل بكذا قد تنشغل بكذا ولكن لسانك لا ينشغل أبداً إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أيضاً من النصائح الواجبة التي ينبغي علينا جميعاً جميعاً أن نعتني بها قبل دخول شهر رمضان وذكروا نفسي وأخواتي في الله سبحانه وتعالى بين يدي هذا الشهر الكريم وفي أثنائه بالتحلل من المظالم يا الله التحلل من المظالم يا أخوات كم واحدة ضرنتيها؟ كم واحدة اغتبتيها كم واحدة تكلمتي عليها بالبهتان والزور؟ مش كمان بالصح، لا أدا بالموتان وبالزور، فإن كان الصائم الذي صام رمضان يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا صامه إيماناً وحساباً، فسم ذنوب لا تغفر إلا إذا تحلل الشخص ممن ظلله، وهي المظالم المتعلقة بالعباد. لو أنت متخيلة إن أي حاجة عن في حياتك تغفر لك. في البداية وفي النهاية تغفر لك. يغفر لك رمضان وصيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك لو أنت متخيلة من كل اللي فات واللي جاي يتغفر عشان أنت صمتي وقمتي آه يغفر إلا المظالم إلا حقوق العباد إلا أكل أموال الناس بالباطل إلا أن أنت تغتاب فلانة وفلانة وفلانة, فلانة وفلانة وفلانة إلا دي المظالم المتعملقة بالعباد عارفين إيه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين شو في الدين كحق متعلق بالعباد لا يغفر وإن مات الشخص شهيدا حتى لو الشهيد شهيد حتى لو مات شهيد حتى لو مات شهيد, لو مات شهيد. لا يغفر له الدين ليه؟ لأنه حق للعباد حق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يغفره اللي هو إيه؟ اللي هو لو الذنوب ديوان لا يأبه به الله اللي هو إيه؟ اللي هو ديوان المضار ديوان ال الذنوب ديوان المعاصي الله سبحانه وتعالى يغفر يغفر لما يشاء الله سبحانه وتعالى يغفر ولا ولا يأبه به سبحانه وتعالى ولكن ولكن حق الله اللي هو التوحيد وحق العباد أبدا لا يذهب أبدا عند الله سبحانه وتعالى لذات قرر النبي صلى الله عليه وسلم لا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاضي الشاة الجلحائي من الشاة القرناط كل واحد هياخد حقه لو انت متخيلة ان ممكن يأتي يوم القيامة واللي انت ظلمتيها مش هتاخد حقها منك تبقي واهمه لو انت متخيلة ان مرط ابنك اللي عماله عزبي فيها وتعملها معاملة لا يعلم بها إلا الله مش هتيجي تقطفص منك يوم القيامة وتوقف وتقولك انا عايز حقي تبقي غلطانة لو انت متخيلة ان فلانه فلان حماسك اللي انت بتعمليها أسوأ معاملة ومبتدخلهاش بيت ابنها ومكسره رجليها عشان ما تدخلش بيت ابنها لو انت متخيله ان انت هتعدي كده والدنيا هتعدي عليكي ومش هتيجي يوم القيامه وتقولك هتيجي حقي انا عايزه منك حقي هتقولي لها ايه هتقولك انا عايزه من حسناتك هتقولي لها من تعبت في الحسنات دي انا تعبت في الصيام انا تعبت في القيام انا تعبت في حفظ القران انا كنت بسهر الليالي احفظ القران هتقولك بس بغمضيني انا عايزه حقي من حسناتك بعد ما تعودي طول عمرك تحوشي شويه الحسنات اللي احنا رايحين بيها بيها ربنا ويا عالم ربنا سبحانه وتعالى ولا. بعد ما تقعدي طول عمرك تشقي في حب القرآن بعد ما تقعدي طول عمرك تشقي في الصلاه بعد ما تعودي طول عمرك تدوري على رفع فيها القبوص ياتي غيرك يوم القيامه ويقول لي كان عايز حقي عشان بغنفين. تديها بقى من حسناتك وتديها من صلواتك وزكواتك وقرانك وقيامك وا وا وا ثم لو ما حقك يا مسكينه لو هي ما خلصتش حقها منك هتعمل ايه هتقولك خدي بقى من سيئتي عندك وانا هتخسس من السيئات يا الله قسم بربي مشهد باشعر اقسم بربي مشهد يعني بقتلع له عيون اهيكي كده بتتخيل كده لما تتخيل المشهد يا نهار ابيض ليه عشان ايه عشان اظلم فلانه والله اظلم علانه ولا اقول ان فلانة ما بتعاملنينش كويس ولا ولا الاخرات هي كده كده غايحة هي كده كده فانية عايزين نحسن المعاملة ونحسن الظلم في الناس مش كل حدا نوقف عليها مش كل حدا نضيقها مش كل حدا نظلم فيها لابد ان يكون ما يهلك الناس اللي هيهلك الناس على فكرة مش قرلة العبادات عارفين اللي هيهلك الناس؟ المعاملات لان انت بتلاقي كتير جدا يقول لك دي دي صوامة قوامة ما شاء الله ولكن لا تكف عن ظلم مثلا زوج ابنها لا يكف مثلا عن ظلم زوج بنته. لا يكف عن ظلم لا تكف عن ظلم حماتها. لا تكف عن ظلم أخت زوجها. لا تكف عن ظلم نصف أخوها. وهكذا وهكذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلص المؤمنون من النار حبس بقطرة بين الجنة والنار الله أكبر آه خلاص إحنا خلصنا هو خلصنا حتاب. والمؤمنين اللي هينزلوا في النار هيتعذبوا على قد ذنوبهم إذا هو مؤمن ويتعذب يعني يتعذب على قد ذنوبه هيتعذب على قد ذنوبه ويخرج بعد كده ويدخل فيه في الجنة ولو كانت حمش وبقى يعني خلاص فحم هيدخل حاجه اسمها نهر الحياة فبعد ما يخرجوا من الجنة لا تتخيلي ان ما يدخلوا من النار لا تتخيل ان هم هيدخلوا على طول على الجنه كده لا لا تعالي استني رايحه فين خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى اخذ اخذ حقه واقتص واقتص لحقوقه سبحانه وتعالى طب بقى مرقوق العباد دول يا رب بقى نعمل فيهم ايه بقى اه لا هنيجي بقى نقف على قنطره كده يقتص بقى كل واحد من الثاني حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا انا ليه عندك مظلمة هالكالي وانا ليه وانا ليه عندك مظلمه هالكالي شكلي بقى ساعتها الحساب هيبقى عامل ازاي الله سبحانه وتعالى اعلى واعظم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه من قبل ان لا يكون دينار ولا درهم دي يا الله يا رب سلم سلم لك مظلمه عند فلانة بسرعة تحلل منها بسرعة قول لها سامحيني طب لو ما تقدرش تقولي كده عشان الفضيحه وا وا وا, وا هروح أقول لها سامحيني وأقول لها أنا غتفتك وأنا ميت عليك وأنا جبت سرتك وأنا وأن اتهمتك بالباطل واتهمتك بالزور وا وا, وا وا وا طب مش قادر أقول كده اعمل إيه أدعي لها واستغفر لها ولو كنت قاعده قبل كده في مجلس اغتبتها فيه اقعد في نفس المجلس اقول لا والله دي كويسة وكانت كاد انا اللي كنت وق... اني ظلمت نفسي اخي اني ظلمت نفسي لا اله الا انت سبحانك اني كنت نغينيك قال يا سيدنا يونس حبيبي وهو فاهم دي القرب امال احنا ليه قوي كده حاسين ان احنا ما ظلمناش حد وما كذبناش على حد وما خدناش حق حد وين دنيانا كلها وردي وجميله وحلوه واحنا داخلين الجنه من اوسع ابوابها احنا كل حياتنا ما رحم الله كلها مظالم الله الله في حقوق العباد الله الله في حقوق العباد في هذا الشهر الكريم الله الله في حقوق العباد قبل دخول رمضان، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن جميل المناسبات أن نذكر بأن آيات الصيام ختمت أو ختم الربع الذي وردت فيها آيات الصيام في كتاب الله سبحانه تعالى بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون الله أكبر إلى ناقش ما الربع ده؟ اللي جات في ايات الصيام دي خلاص اشمعنا الربع ده اللي انتهى بالايات دي وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا انا قد حرمت عليكم الطعام والشراب في اثناء النهار في رمضان فكذلك لا تتركوا الطعام والشراب وتتوجهوا الى اكل اموال الناس بالباطل يبقى انا محرم عليكم يبقى انا محرم عليكم ها الحلال وانتو عمالين تكلوا الحرام أنا محرم عليكو الأكل والشرب في نهار رمضان وإنت فتح في درج وعمال تاخد رشاوك أنا محرم عليك الأكل والشرب وإنت فتحك وافير وعمال تنوصي لفلان وفلان أنا محرم عليكو أكل الحرام وإنت بتجري في كذا وكذا وفلصها حرام كيف ذلك؟ أو بتكل أموال الناس واحدة بتحط جزها عشان يأكل أموال اليتامى ولا دخول طب ليه؟ هتاخد إيه معاكل؟ هتاخدي ايه معاك احنا داخلين يا اخوات عايزين نصفي يا ننظف عايزين ننضف اصل اللي بتنظف السجاد. السجاد قبل رمضان قبل ما السجاد ننظف السجاد ننضف المظالم قبل ما ننظف السجاد وقبل ما الستاير. ننظف الستاير ننضف المضالم اللي في القلوب والمظالم اللي على الأرض الواقع لا يليق بك ابدا ان تمتلعي عن الطعام اللي هو اصلا حلال في العام كله وربنا سبحانه وتعالى انما حرمه في نهار رمضان ثم بعد ذلك تأكل المال بالباطل وهو حرام في رمضان وفي غير رمضان استقوا الله فلنتق الله يا أخوات في أنفسنا فلنتق الله في إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعربه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت اللهم فاشهد الا هل بلغت اللهم فاشهد الا هل بلغت اللهم فاشهد مال اختك في الله ده حرام عليك عرض اختك في الذي حرام عليك اتقوا الله فلنتق الله يا اخواتي قبل دخول هذا الشهر الفضيل اللي في أعراض الناس ولو ممثلة ولو راقصة تتكلميش أعراض حد تتكلمي ليه مش يمكن هي التوب قبل الموت وانت تبضلي متعلقة بالكلمة اللي انت امتها ديتاه ويبكي في نار جهنم سبعين خريفا أختي الكريمة لا يليق بك أبدا أن تبارزي لله سبحانه وتعالى بالعصيان والتمرد على أمره في نهار رمضان أو في غير نهار رمضان كيف يليق بك أن تتقلبي في نعم الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليك من النعم من حسن المظهر، جميل العقل، جميل الثياب، ثم تتمردين على أمره سبحانه وهو القادر على أن يبدل النعم إلى نقم، وأن يبدل الرخاء إلى شدة، وأن يبدل اليسر إلى عسر، اتامنين أأمنتم من في السماء أن يقصب بكم الأرض فاذا هي تمر هو أنت آمنة قوي ليه جدا شايفين الدنيا يعني ليه تأمني مكر الله سبحانه وتعالى قوي كده تبقى أنت رايح تصلي التراويح لبسه منطرون جينز محزق ولبسه بابي ضيق وعامل الطرح أي حاجة نوس اللي هي اللي مفتوح حدينه مه مه مهذبة بيه ومبينا نص شعرك ولما تدخلين المسجد وكأنك بتقولي ربنا سبحانه وتعالى طب معلش بقى ربنا يعني إيه أنا هعمل نفسي كذا إن أنا مؤمنة قدامك أخفر الله العظيم حاجة والله العظيم شيء يوكي هعمل بس نفسي مؤمنة كده شوية قدامك ولما هخرج هخلع الإزدال تاني وارجع تاني للشكل اللي انت مش بتحبه اللي مش بيرضيك اللي بيخليك تسخط عادي هرجع تاني بقى للشكل اللي انت مش بتحبه عشان انا خلاص خلقت من المسجد ما هو انت انا جايمك بيتك فانا في بيتك هلبس ايه؟ زي ما انت تريد لكن برا البيت هلبس زي ما انا أريد. فكأن الدين فقط في المنزل، وكأن الدين فقط في رمضان في التراويح، بنات تتجهز وتتأهد وتذهب لتصلي التراويح، ليه؟ رايحة ليصل، أنت رايحة عادة ولا عبادة، يبقى لا يليق بك أبداً، أنت تقلبي في نعم الله سبحانه وتعالى، وتعصيه عسى الله وإياه كنا من زوال علته، وتحول عافيته، وفجأة نقمته، وجميع صخبه. فالله الله في انفسنا خير لا نظلمها بجلب ما يضرها في دنياها واخراها اعلمنا أيها المسلمات أن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم اوعي تتخيلي ان الكورونا دي جت لنا كده اوعي تتخيلي ان هذا ليس تبديل لنعم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نظر الينا فرانا نبدل النعم يعني ايه نبدل النعم يعني ايه حتى يغيروا ما بانفسهم نحن غيرنا النعم بدل ما نعمل قابلها بشكر قابلناها بجحود ان الانسان لربه كانود بجحود اوعي تتخيلي ان كسر السرطان الثدي المنتشر ملوش علاقه باللبس الضيقه اوعي تتخيلي ان الرقم المنتشر ما بين النساء ملوش علاقه بالبنطلونات الضيقه اوعي ما ترمزيش جيب دي بدي. وانت لو مربصتيش جيب دي بدي تبقى مصيبه يبقى انت مش بتفهمي فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى ما عند الله لا ينال الا بطاعته ما عند الله في الخزائن لا ينال إلا بطاعته وإن قدر عليك رزقك، وإن ابتلاك، لكن برضو ما عند الله لا ينال إلا بطاعته احنا رجعين او احنا دخلين على شهر فضيل يرجع فيه التائبون إلى ربهم يرجع فيه العاصون إلى ربهم يرجع فيه المنيبون إلى ربهم عايزين نرجع عايزين نقعد في ساحة الله سبحانه وتعالى عايزين نقف على بابه صح نقول يا رب يا واصل المنقطعين صل ما إليك. يا رب فلان ده كان مقطوع وانت وصلته توصلني يا رب انظر لي يا رب رحمة يا رب مغفرة يا رب قرب يا رب ود يا رب نظرة رضا منك يا رب انظرها وموت بعدها هي دي الروح اللي عايزين ندخل بيها رمضان مش بس ان احنا نصحح الاخطاء اللي انا هتكلم عليها دلوقتي لا دي دي شكليات صح مهمه جدا بس روحك بقى وانت داخل رمضان انا داخل رمضان اعمل ايه انا داخل رمضان طيبه انا داخل رمضان راجعه انا داخل رمضان دايبه من ذنوبي عايزه ارجع ارقع التوب بتاعي لان انا دايبه, دايبة من الذنوب توبوا إلى الله جميعا توبة النصوح عات الله أن يكسر عنكم سيئاتكم الله أكبر توبة النصوح تجب ما قبلها والتائب من الزند كم لنا زند له مش عارف جزنو كنت داخل رمضان حس بأسقالها على ظهرك وان انتي داخل رمضان علشان تنزل الأسقال دي من على ظهري تخيلي لو انتي حطا حاجه كبيره قوي حد حد كده جايب لك لوح خشب كبير قوي كده وتشيله فوق ضهرك وانت داخله مكان قالوا لك ان انت اول ما هتدخلي المكان ده هتحطي الحمل دا من على ضهرك كل اللي في دماغك انت داخله المكان ده ان انت تنزلي الحمل دا من على ضهرك طب انزله ازاي هي دي بقى السنة. هي دي بقى القضيه هو ده اللي شغلنا انزل الحمل دا ازاي من على ظهري. ولا لنا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم الحمول اللي على ظهري دي هنزلها ازاي بقى هنفك هفك الحمال مره واحده تقع على حد غيري, ولا تقع عليها يا ولا نزلها بالراحة ولا نزلها ازاي ولا فكها على الأكثر ما هي بقى مهيمة تربطه ما هي الأحمال اللي فوق الظهر دي هتبقى إيه مهيمة تربطه في جسمك طب وهي متربطه كذا فقري بقى أول حد فكه فيها إيه أفكها إزاي فكها بالراحة ولا فكها جامد ولا فكها ازاي هو ده اللي يشغلك تفك الذنوب اللي على ظهرك إزاي في أي فصورة الأنعام بتلعبني قوي اللي هي إيه؟ اللي هي ولو عاد ولو ولو رد لعادوا لما نهعن وانهم لكاذبون يا الله يا الله دائماً بفتكرها انتوا عارفين في ايه في ليله القدر كلنا في ليله القدر رافعين أكف في يا رب اعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني يا رب انا عمري مهزوم بعد كده يا رب انا هعفو هصفح. يا رب انا هغفر يا ربنا عمري ما هبقى كده مش عمري ما هبقى كده تاني عمري ما هعمل تاني يا رب يا رب ويا رب يا رب يا رب وأول ما يخلص رمضان تلاقي الايه ظهرالك ولو ردوا لعادوا لمانه عنه وإنهم هم لكاذبون لا تاني تاني وإنهم هم لكاذبون لا تالت وإنهم هم لكاذبون اه ايه بقى أنا بتدعى ولا ايه انا كدابه الاقي كل مرة ارجع واروح وارجع وبالرغم من كده الله سبحانه وتعالى يقبل والله سبحانه وتعالى يقبل توبتك والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بس انت ايه بس أنت توبي بس انت ارجعي بس انت اقفي على الباب بس انت تدعي واذا سالك عبادي عني فاني قريب فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله أكبر على قريب أجيب تاني قريب أجيب الله أكبر قريب أجيب بس أنت إيه بس أنت قربي بس أنت دعي وهو أكيد هيستجيب بس عايزين بقى ايه؟ ندخل على رمضان بايه؟ بالشكل اللي احنا بنحدي ده بالروح اللي احنا بنقولها دي بالنفسية دي مش داخل رمضان خصوم وهروح اصلي وفور فان بقى ونزول وطلوع ومش عاس ايه وابتعوه واكله وعزوماته انا داخل رمضان مزنبة وعصية ومعايا حملة عايزة هنزله ان شاء الله هنزله انا حاطه في جماغي ان انا مش هطلع من رمضان غير ولا بنزله الهم اللي على على القتب اللي فوق ظهري ده ان شاء الله هن هو ده اللي شغل انا ازاى ازاي بقى بالقرب بقى وبالدعاء وبالاستغفار وبالابتهال وبالخضوع وبالخشوع وبالدموع وبجمع الدموع لان الدموع مش سهل الدموع مش سهله وان انا قاعد ادعي يا رب رزقني الدموع من خشيتك يا رب رزقني كذا ورزقني معيه الصالحين ورزقني الصحبه تذكرني بالله ورزقني درس درس علم يزلزلني كده ويجيب الاعماق من اعماق معيقي ارزقني قاعده يا رب تغفر لي فيها ارزقني نظرة رضا ارزقني جماعة جماعه خير ارزقني يا رب واناك حنين يا رب يا رب انا داخله يا رب وانا كذا وكذا وكذا عارفه انت تبقي دخلة بالنفسيه دي عارفه انت كده بكره ان شاء الله بعد ما يقولوا ايه بكره رمضان ومش هتقي والجو ده حاسه انت تبقي دخلة الناس كلها تبقى ع فرحانه انت فرحانة بس فرحانة عشان ليه انا دخلة فرحانة عشان ممكن جدا الشهر ده انزل على ظهري ده بس هي دي الرساله اللي لكم واديها لنفسي النهارده احنا داخلين رمضان واحنا شعرين ان ده عارف الهارد ميشن اللي هي مهمه صعبه انا داخل رمضان ده مهمه صعبه عشان اللي على ضهري ده ينجز انت بقى فكري نزليه ازاي عندك بقى تفيد كتير قوي قوي قوي عندك صداقات وعندك حسن صيام عندك تقوى الله عندك مفيش تلفزيون عندك مفيش نفسي ضيق عندك خطوه للامام عندك هكبر حجابي عندك هوسع عاداتي عندك هبطل نمط عندك عندك 100000 باب بس انت بدأي. بس دي كانت مقدمه وندخل بقى إن شاء الله إيه على الأخطاء بس دوني تلت دقايق أشرب في الجنة الأهوالي وأكمل معاكم إن شاء الله المبين الموضوعات طيب بسم الله نبدأ بقى بالأخطاء الفعلية لإنساء رمضان اللي هي البينة أول حاجة باللي إحنا بنخطئ فيها عدم جمع النيات أخوات يعني عدم جمع النيات يعني مش كل حاجة بنجمع لها نيتنا وده غلط بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوها عملك على قد إيه؟ على قد نيتك عملك على قد نيتك بمعنى انت تشتغل في المطبخ وانت تشتغل في المطبخ ذهقانة وتعبانة وحاسة ان انت مكلوبة ومكروبة وعندك عزومة وعندك مش عارف ايه وعندك ايه وعندك ايه وكل ده ليه علشان انت تسايب المصحف وطايب قراءة القرآن لا غلطانة ليه؟ لانك انت بنينيتك قد تصل لما تصل اليه قارئة القرآن في هذا الوقت بل واكثر ممكن جدا ان انت تنوي بنينيتك ان انت ايه؟ ان انت تفطري صائم صح يا لا حتى لو اسرتك لوحدة اسرتك مثلا خمس انفار أو خمس أفراد، أربعة أفراد، ثلاث أفراد، أي حاجة أنت وزوجك، أي عدد من الأفراد، أنت دلوقتي بتحتسي بالنية أنك تفعلي أو تطهي هذا الطعام لإفطار صائم، إفطار صائم، شو هي أنتي ولايتي كما في الحديث، يعني إيه، يعني السخنة بتاعة الأكل ومش عارف إيه والتجهيز والتوظيب والحشو والمزور الحكاية كل ده إيه، تعب ووو وانتي بتبقي صايمه واو واو بس كل ده تحتفل بيه عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ايه ان هو ها افطار او اعداد لإفطار صايم يبقى احنا لازم ناخد حاجه في دماغنا كده اول حاجه بادئ ببت ان وقت المطبخ مش ضايع بايه بقى مش ضايع ازاي بالنيه يبقى أنا معنا معنى كده ان انا في المطبخ طول النهار ماشي مش طول النهار أي برضه لا نسرف لا نسrf يعني إحنا لو دخلنا بعض العصر المطبخ يبقى حلو، قوي. إلا بقى لو عندك أزومة مثلا كبيرة ولا حاجة، ليش؟ وبرضه احتفديها بفترض رائد وطعام موسمي، خلاص؟ لكن احنا بنقول مثلاً في اليوم العادي بتاعك هتدخلي بعض العصر. الفترة اللي أنت يوم فيها في المطبخ دي، مش لازم بقى الشرطاني يدخل يقولك إيه مش كنت تعودي تقرري الجزء إل، مش كنت تعودي تعملي لي كذا، مش كنت تعودي تقرري الكويرد كذا وتأري وديري ختم التضامن قلت آه النهضة أنت تعبت طلقي، وليش ما تعطلتيش؟ لإن أنت قد تناهي الدرجات العليا بإيه ها؟ بالنية. هو إفطار الصائم ده وتصفير الصائم ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة صح ولا لا يبقى إذن النوايا خلاص؟ أيضاً وانت بتاكلي بقى الطعام تنتوي بهذا الطعام ان انت مثلاً إيه؟ ان انت تقومي ان الطعام ده هيساعدك على القيام هيساعدك على قراءة القرآن هيساعدك على كذا يبقى حتى اللقمة اللي انت بتحطيها في بؤك انت او أوليادك أو زوجك حتى اللقمة دي بتنتوي بيها انها تبقى إيه؟ زاد لك تتتقوي بها على قيام الليل زاد لك لتتقوي بها على قراءة القرآن زاد لك لتتقوي بها على الصحر إلى الصحور وهكذا يبقى حتى اللؤمة بنوي فيها نية بنوي فيها نية النية أيضا تتجلم عنه في شهر رمضان وخصوصا النساء في موضوع الحيض اه امرأة اتهى الحيض هو معنى كده ان هو اتهى الحيض اعضل بقع وبعيط ليل عمال عايط ليه يا ستة بتعيطي ليه بعيط علشان انا مش صائد ولا قائمة ولا مصلية ولا قارئة القرآن لا انت غلطان ليه؟ لأن انت ابنيتك قد تؤجري أكثر من الصائمة القائمة الثالية للقرآن ومش النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هناك أقوام في المدينة أخذوا ما أخذتهم من الأجور ولكن حبثهم العذر بإيه يا رسول الله؟ بالنية مش دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نخلع أنفسنا منها؟ بالنية أنت مسابه أنت الله سبحانه وتعالى كريم عظيم وجود يتودد إليك بهذه الرخصة. أنت معك رخصة. إذا أصلاً تنتاوي، أنت ناوي. يعني إيه أنتاوي إيه يعني؟ تنتاوي قرب نواصحك تعال. تنتاوي يا رب إن أنا أنا أصلاً أصلاً ناوية كده كده من أول الشهر بنية جامعة أننا صوم. وأكيد هذا رعاوز في حبة ثاني العوز. أنا كده واخذة أجر الصيام كامل طبعاً أخذ أخذة أجر الصوم كامل. بالو يزيد. ليه بقى بالو يزيد؟ لأنك متسلك لأمر الله. وهه؟ مطالباتي وبناتي علمتهم طول عمري بقول لهم إيه الامتثال هه؟ لأمر الله يا عبادة الله أكبر انك تمتثل لامر الله سبحانه وتعالى زي بالضغطة التي تمتثل ساعه الفطار وتمتثل ساعه السحور أنت أمان ما ينفعش تقولي إيه؟ لا تقولي إيه؟ حاضر تقولي إيه؟ سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر أنت أمان افتاري دلوقتي حاضر اتصحري وأمسكي عن الأكل دلوقتي حاضر دلوقتي تفتاري عشان أنت حاضر, حاضر. دلوقتي تطهري وتغتسلي علشان انت ايه؟ رفع عنك الحاضر فانت انا اذا انت ثانك الامر لله سبحانه وتعالى هو عبادة هو نفسه عبادة كانت في جونة تانية بقولها ويمكن هي منهج اصل شرعي يعني لكن انا بحبها الشوق للعبادة عبادة يا أخوة الله الشوق للعبادة عبادة شوف ان انت مش تبقي مشتاقة ان اكتصال الترويح مشتاقة ان تسومي مشتاقه ان العشر الاواخر ياتي وانت كذا وكذا هل الله سبحانه وتعالى المطلع على القلوب لا يعلم هذا الاشتياق لا يرى تقلب قلبك ها؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله اكبر يبقى الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، يعلم الخلجات، يعلم التقلبات، يعلم الشوق إلى العبادة. إذا لما أنا أقولك الشوق إلى العبادة عبادة معنائية. يعني إن أنت لما تشتائي انت لما تشتئي للعبادة زين مش معناء العبادة معناء العبادة ولكن الشوق نفسه من أنت ليش تتعامل كذا؟ نفسك تطلع عمرة بس مش أدرى. نفسك تطلع حق بس شعر. نفسك يبقى إيه؟ الشوق إلى العبادة عبادة. طيب. أيضا من الأخطاء التي تنال المرأة في شهر رمضان أنها تتأخر عن صلاة العصر بدعوة الأكثر يعني مثلا دخلت المطبخ الساعة مثلا 3 أزم العصر الساعة 3 ونص بقت الساعة 4 بقت الساعة 5 خمسة ونص وكل ده وهي العصر ليه؟ هي واقفة في إيه؟ لما تخلص تأوير الكوس لما تخلص حطتان مش عفقية سل... هحط ده وهجري هقف على الرز وهجري صالة سوف أخسر وانشعك في الفرخة وأخشبك وانش هتخلص انت مش هتخلص. زي ما أنا قلت لك قبل كده فروضك خط أحمر فروضك خط أحمر في رمضان وفغير رمضان سلطة العصر أول ما تأذن تبقي على ها. تبقي على السجادة ما تستنيش ما تستنيش لما تطفي على ما شعص يو على ايه وعلى ايه وعلى ايه لا تطفي حضرتك كل حاجة قبل الساعة 3 ونصف أول ما الساعة 3 ونصف تستيجي والعصري أذن حضرتك أشوفك على السج ليه؟ لأن شرطان شغلته التسويف، شغلته التسويف. أول ما يأذن المؤذن، أول ما يضيع عليك أول ربع ساعة هيبدأ يشتغل لك ده. طب شوية، طب خمس أي، طب هتصي على كذا، طب هأشر كذا، طب بسرعة بسرعة من الطلقة علشان إيه لما أروح بقى في أي لا لا مش هسوي. حضرتك روح يصل للأول، وبعدين تقولي المطبخ ضغطت. ودايما أنا على نفسي بقول دايما أنا مش هدخل غير لما صلي العصر. أصلي العصر أبقى في أمان أدخل بقى على البيت. تقولي بقى ما درس علمون تيجي تشتغلي. تمام تشغلي جنبك إن شاء الله هو إيه اللي هيبقى في الوقت ده يا صهر أو قصة الأنبياء تشغليها جنبك إن شاء الله الساعة خمسة أي حاجة يعني أنت تنشغلي بأي حاجة بالذكر وإنت إيه؟ وإنت تعملها يبقى أيضا من أخطاء النساء في رمضان تضيع الفروض بدعوة عمل وصنع الإيه؟ الطعام. من الأخطاء أيضا في رمضان للنساء اللي هو إيه؟ ما ااا آآ اللي هو ما عجلوا الفطر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لازال وما بخير ما عجلوا الفطر يعني إيه يعني إن إحنا فكرين إن ما عجلوا الفطر يعني أول ما المؤذن يأزم لازم نقعد كلنا هو ندب في الأكغال المفروض إن ما عجلوا الفطر أي نفطر على مياه وتمر نفطر على تمر وهكذا جميل دكتور محمد العريفي ما شاء الله عليه ربنا يربي زيد خلاص يبقى إيه إن إحنا إيه بنفطر على تمرات ومياه ثم نصلي المغرب ثم بعد ذلك ها نفطر بقى الفطار بتاعنا اللي احنا حابين نفطره ايضا من اقطاع النساء في رمضان ودي حاجة مهمة جدا ان كتير من النساء بيبقوا متخيلين ان المرأة اذا كانت حائدا ركزوا بقى معايا عشان الاخوات اللي محضورش معايا دورة الصيام طبعا الكلام ده كله شرحناه باستفادة في دورة الصيام لكن احنا بنشرحه تاني عشان الاخوات اللي محضورش معايا المرأة اذا كانت حائدا ثم انقطع عنها الدم قبيل الفجر معايا. احنا قبل فجره وانقطع الدم عني بس انقطع وانا مش متأكدة قوي ها هو انقطع ولا لا بمعنى انا دلوقتي مثلا قطع الدم عني مثلا الساعة 2 او 3 بالليل وخلاص الفجر كمان نصف ساعة او ساعة ربع طيب انا هعمل ايه بقى انا دلوقتي في دماغي ان انا ايه هتضل لغاية الدهر استنى لغاية الظهر بكرة مش هغتسل ولا اي حاجة ولو منزلش دم عليا الصبح والضخ هقوم اغدفل ويبقى أنا كده صيامي صحيح خطأ صيامك باطل وعليك فضاء هذا اليوم ليه؟ وهم منزلش دم حتى ولو لم ينزل دم ليه؟ لأنك لم تجمع النية بالليل يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية ها نية الصيام فلا نية لها يعني ايه؟ من وفي رواية من لم يبيت النية فلا صيام يعني ايه يبيت يعني الميه تبقى من بالليل طب ما انا مبيته نيه اهو انا مبيته نيه ان انا ايه المفروض ان انا لو ما نزلش دم خلاص انا فا... انا صايمه خطا بييت النيه شرط من شروطها ها اليقين الذي لا يزول بالشك يقين ما فيش دم يقين انا عندي طهر ثاني يقين ايه لا يزول بالشك بمعنى يقين انا ايه في طهر يقين ما فيش دم بالتالي انا جمعت نيتي وانا متيقنة أنه ليس هناك حال لكن لو أنا ما بين بين الأصل عندك أنك كنت حائض ولا أن أنت كنت طاهرة لأن أنا كنت حائض يبقى يبقى مكان على ما كان عليك إذن عندما تنتوين الصيام وأنت ما زلت لم تتأكدي من انقطاع الدم عنك فصيامك غير صحيح وعليك إعادة هذا اليوم. يبقى معنا كده أننا سأعمل هبيت النية وأنا الدم منقطع عني تماماً الدم منقطع عني تماما، بيزت النية، طيب أنا إفردي بيزت النية تمام، وخلاص، واتأكدت أنه ليس دم، اتأكدت خلاص أنه أنا طهرت، بس ما سعفنيش الوقت أنه أنا قبل الفجر، هل كده صيامي صحيح؟ طبعا صحيح، ليه؟ هل ألعب في تبييت نية الصيام بالطق وليس في الطهر. يعني إيه العبرة في النية والعبرة في انتواء الصيام بالطهر اللي هو إيه؟ الطهر انقطاع الدم وليس بالتطهر اللي هو إيه اللي هو الاغتساش يبقى مامي كده أن أهم حاجة عندي إيه الطهر اللي هو انقطاع الدم القطع الدم عن بسمحيتي شغتسي قبل الفجر عادي مفيش مشكلة شغتسي لبعض الفجر عشان تصل صلاة الفجر مفيش مشكلة خالص وهكذا الجنوب أجنبت أنا وزوجي ولم يتعافنا وقت أن نغتسل قبل صلاة الفجر بل بيادبك الوقت إيه كف الصحوور هل علينا زم؟ هل سيامونا صحيح؟ نعم سياموكم صحيح فلتغتسلوا بعد الفجر ثم تواصلوا الصيام المهم أنه لم يحدث جنابة بعد صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح لحديث ام سلمة كان يصبح وهو جنب فيصوم وهو يعني يصبح جنبا ثم يصوم يغتسل ويصوم ما فيهاش مشكلة يعني ايه يصبح يعدي يعني صلاة الفجر وهو جنب صلى الله عليه وسلم يبقى النقطة دي مهمة جدا أن تدركوها وهذه من الأخطاء الشائعة بل التي قليلا من النساء من يعرف يعرفها وهو جمع النية بالطقر وليس شرطا للتطاق دي برضو من أخطاء النساء في رمضان من أخطاء النساء أيضاً في رمضان تأتي المرأة وتقول لي في العشر الأواخر من رمضان زوجي يطلبني إلى الفراش وأنا مش فاضية وأنا فاضية انا مش فاضي كده الكلام ده ده انا في العشر الاواخر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الاخير من رمضان ها عمل ايه بقى شد المقزر وطول صراحه واه واه وا. طيب انا عايز اسالك سؤال ما الفرض وما السنه لا بس هم دول عشرة ايام في السنه ما صح انا معاكي والله انا معاك قلبا وقالبا وانا حاسه بحاسيسك وشاعره بمشاعرك خلاص من الحسره والقلم ان انت تضيعي وقت في اي حاجه ثانيه ولكن مش كل حاجه ربنا كتبها علينا بنحبها يا بنات كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تتعلمون انتي مسكينه انت, انت في حاجه وانتي فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه انتي مسكينه لما زوجتي تطلبه الفراش في العشر الاواخر تيجي اختي تقولي ما حبكش يعني انا, أنا ورايا صلاه ورايا تهجد ورايا قيام ورايا انا بقول لها ايه تسددي وقاريري حدش شؤالتك بريع الليلة كلها ولكن لا ترفضي له طلب ليه؟ لأن طلبه ده فرضك لكن قيامك ده سنة طلبه فرضك وقيامه وقيامك سنة قيامك سنة لكن للأسف الشديد احنا ما عندناش علم بالايه ايه؟ بثقة الاولويات عايزين ايه نعمل وخلاص لا، لا، انت لازم عشان تعملي تعملي صح لازم عشان تعملي تعملي على نور لازم عشان تعملي تعملي على بيّنة سيدة عائشة أم المؤمنين ما مكتش بصوم طول السنة القضاء اللي عليها خشيت أن يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فيجدها صائمة انتو متخيلين بص أخوات أنا عزاك تقولوا حاضر ما تجدلوش ما تجدلوش إنساء العمالة تجيلي على الخارس ما تجدلوش وقولوا حاضر سمعنا وقطعنا الزوج طعته وطلبه لي لك سنة ولا فرض فرض قولي حاضر حاضر أسق القيام سنة ولا فرض سنة قولي حاضر حاضر كيف تقدمين السنة على الفرض ولكن استطيع ان اسدد واقارب استطيع ان اجمع بين الحسنيين اقوم بالواجب مش لازم أعلى يعني اعلى مستوى بس اقوم به حتى, حتى ارضي زوجي ولا يغضب علي رب ثم اقوم به بالسنه واقوم بعد ذلك بالسنه هو الرجل زاهد وتارك لهذا الامر ومعتكف في هذه الايام الله اكبر ما شاء الله تبارك الله ولكن هو كراجل يريد ذلك الامر حي عله اذا هذه ايضا من الاخطاء التي تقابل المراه في رمضان من الاخطاء التي تقابل المراه في رمضان تاتي المراه وتقول لي اتحط ايش في موقف النهارده زي النهارده من قبل رمضان وبتتكلمي لا لا لا انتوا عايزين بقى تتكذبوا شذ لله اعلم بالله لما من قبل رمضان وبتقول لي مش عارفه ايه رمضان بتعملوا ايه اخوات الله اكبر لا لا لا احنا عايزين نعمل بقى حلقة ونجيب فيها الرجال ونقعد بقى نعمل قاعده كده ونشوف كل واحد ياخد حقه يا جماعه طيب اا ماشي طب هو يعني طب ما انت اصلا في اسلام صيام صيام سنه صيام نافله يطلبك زوجك ما أنت لازم تستجيبي أنت كمان عايزه ترفضي وهو في صيام نافلة؟ لا اله الا الله هذا لا يجوز أبداً طيب اه اه وأيضاً من الأخطاء الشائعة في نهار رمضان أو في مناع المرأة، السؤال المتكرر عن موضوع القبل طالما ليس من الأيام اللي هل كنت استأذنك أم لا؟ أخذنا هذا الأمر بالتفصيل قبل كده طالما ما استأذنتهوش، يبقى لا شيء عليكي هو، بل أنت التي تأثني بس، احنا قلنا واجب المرأة، واجب عليها الاستئذان من الرجل، سواء في صيام الفرد أو صيام ها؟ السنة. ولكن ان كان الواجب ضيق مضيقا عليك في الايام دي. هي... تمام. طيب ماشي. ماشي. خلينا نتكلم بعد كده على الخاص الموضوع ده. طيب ايضا بالموضوع القبر. ان المرأة تأتي وتسأل عن زوجها يقبلها في رمضان. هل له ذلك؟ له ذلك. ولكن. ولكن عايزين نحكمها لمن يملك ارابة. يعني ايه? لمن يملك نفسه. اللي بيعرف يسيطر على مشاعره يقبله. إن لم يكن يعرف يسيطر على مش ولا ولن تقدمي على هذا، ولا هو يقدم على هذا حتى ننقع في المحظور وبعد كذا نرجع نقول يا جماعة هنكفر ازاي وهنسون شهرين ازاي وهن وندفع وهنقطع مسكين ازاي وأنا ما معيش وندخل في قصة وندخل في محظور كذا ليش الله يبارك فيكم خلاص طيب تعالوا بعد نسأل شوية أسئلة ونشوف برضو الاختلافات اللي حدثت لنا في فضات الترويح الحلقة دي كانت الحلقتين تلاتة والله أستاها ومستعجلة الترويح هل تصلي 20 ركعه ولا كم ركعات وهل تصح صلاه التراويح في البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان وحث عليه قيام رمضان اللي هي صلاه الايه صلاه التراويح ممكن بكره كمان وانا مش هاخد اجازه خالص لا يعني انا عايز اسال سؤال يعني انتوا خطبتوني من من والدي امتى طيب لا عايز اخد اجازه بقى عشان نستعد لرمضان كمان طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم ارغب في قيام رمضان وحث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمر فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه في رمضان في عدة ليالي في أوله وفي آخره كما سبقت ذلك عنه وكان هديه ركزي بمعاه صلى الله عليه وسلم أن يصلي إحدى عشر ركعة كما سبقت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يبقى ده حديث لسيد عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزود عن إيه عن حداش الركعة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على صلاة التراويح لأنه خشي أن تفرض على الأمة واختلف أهل العلم أهل العلم في عدد ركعات صوات التراويح. أكثر الفقهاء يرون أنها تصلى عشرون ركعة والوتر سلاس ركعات يبقى كله على بعضه كم ركعة؟ 23 ركعة فقهاء كتير بيقولوا أن صلاة التراويح بتصلى كم ركعة؟ 23 ركعة 20 ركعة إثنان إثنان إثنتين, إثنتين إثنتين ثم ثلاثة وطر وهذا القول المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث ورد أنه جمع الناس على إمام واحد إمام واحد يصلي بهم ثلاثة, ثلاثة وعشرين ركعة كما ورد في الحديث عن عبد, عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعوا المتفرقوا يعني جماعات جماعات يصلي الرجل لنفسه واحد بيصلي مع نفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهد وواحد بيصلي بمجموعة كده معاه فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة نعمة البدع هذه وهكذا يبقى إذن, إذن السنة في صلاة الترويح حاجة من الاثنين عشان بس نحكم الأمر ونضبطه حاجه من الاثنين السنة في التراويح يا اخويا يا اما اطاله القراءه وده اللي احنا لسه هنقوله دلوقتي ان انت تطيلي القيام يعني مثلا تصلي بربع الركعه خلاص اللي هو ايه عشان تصلي جزء في الـ في الـ في القيام كله الثمان ركعات بجزء يا اما تكسري من الركعات ثاني يا اما تصلي ثمان ركعات طوال اقل شيء فيهم ربع في الركعه دي السنه يعني ما تجيش بقى تقولي لي إيه طب هو يعني اللي يصلي بصحه يعني وحش أنا أنت تكش وحش ماشي ولكن خالف السنة هو صح ولا أحد ينكر عليه ذلك ولكن هاد الثاني خالف السنة يبقى السنة إيه السنة أن يا إما تبي في القيام يا إما تكسري من الرقعة وتقللي من كمية القراءة الاطرية تكسري من الرقعة يعني يبقى وادي يبغى عشرين رقعة وتلاتة وكر دي سنة خلاص وهكذا ومن العلماء من قال أنه ولا هذا ولا ذاك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحدد عدد معين للركعات ومنهم شيخ الإسلام التيمية هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عدد ركعات معين فالأنبس تائغ ومقبول ولكن أنا زي ما بقولك كده أن السنة إما أن تطيلي القيام وإما أن تكثري عدد الركعات خلاص طيب من أخطاء النساء ترك صلاة التراويح هي سنة ولكن أجرها عظيم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وما تقدم من زنب إذا إذا إذا هو أنت مش عايزه اللي, اللي تقدم من زنب ده أنت مش عايزه اللي فات من ذنوبك ده دي أنت مش عايزه تتغفر عشان تستهيني بصلاة التراويح مش عايزه تغفر لا لا الله زاي آه هي سنة بس هي سنة أجرها عظيم شوف عظيم عظيم عظيم يبقى لابد حي على هذه الصلاة من الأخطاء أيضاً الولدة في الصلاة الترويح إن الأخت بتتخيل إن أول مغرب رمضان الصلاة العشاء اللي بعد هو اللي فيها ترويح لا صلاة الترويح بتبدأ من ليلة الرؤية خلاص إحنا شفنا الرؤية النهاردة ثبت الهلال ها يعني بكرة إن شاء الله لو ثبت إن يوم الاثنين رمضان يبقى بكرة في تراويش لو قالوا إن التلاب رمضان يبقى يوم الاثنين في تراويش يبقى إذن التراويح تقام بعد ظهور هلال رمضان بعد ظهور بعد سجود ظهور هلال رمضان خلاص؟ وياكم يا رب حبه قلب طيب يبقى ده أيضا خطأ من أخطاء النساء سؤال. هو ينفع أصلي من المصحف ها؟ ولا مسك المصحف في الترويح؟ ينفع هو ينفع الإمام يصلي من المصح في صلاة التراويح مش أقول لك أنتي لا ينفع الإمام يصلي من المصح في صلاة التراويح ينفع يجوز وخاصة أن كثير من الأئمة لا يحفظون كثير من القرآن أو لا يتقنون المراجعة وقد يرغب الناس في تطويل القراءة في صلاة القيام في رمضان فإذا قرأ الإمام من المصح فلا حاجة في ذلك إنشاء طب وأنا أنا وأنا بصل للواحد في البيت هو أنا ينفع وأنا ينفع أنا بصل للواحد يقرأ من المصح يجوز وقد قال الإمام البخاري في صحيحه كانت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها يأمها عبدها الزكوان من المصحف يعني هو كان إيه بيأمها يعني هو الإمام بتاعها وبيأمها وهو يقرأ من الإيه؟ من المصحف ولكن نرجع نقول ثاني الأحوط والأولى أن يقرأ الإمام من حفظه وأن تقرأين أنت من حفظك خلاص لما في ذلك من تقليل الحركة في الصلاة ومحافظة على الحقوشية طب أنا أخشع أكثر وأنا لا أستمسك صلاة سنة يبقى ما فيهلش إن شاء الله خير. صلاة الوطر صلاة الوطر دي الوطر حكمها إيه؟ وهل هي طبق الصلة برقعة واحدة؟ ولا بتلاتة ولا بإيه؟ وهل قنوط دعاء القنوط في صلاة الوطر واجب؟ صلاة الوطر من السنة المؤكدة ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، منها عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحدث كالصلاة المكتوبة، ولكن سنة فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله وتر يحب الوتر، فأوترو يا أهل القرآن. الله أكبر. الله سبحانه على وتر ها؟ يحب الوتر، فأوترو يا أهل القرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوترو قبل أن تصبحوا. تجوز صلاة الوطر بركعة واحدة وكذا بثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة ركعات كل دي أشكال لصلاة الوطر أثت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوطر حتى أنه يأمو كان يأمر ببعض حاجته يعني إيه؟ كان يسلم وبعدين يجيب الركعة الثالثة وده اللي هنقول على طرق دلوقتي صلاة الوطر يلا نكتب مع بعض الطرق صلاة الوطر لما تكون ثلاث ركعات دلوقتي انا لو ترتب ركعة واحدة خلاص تقرأ في الركعة الواحدة مثلا بالفاتحة وسورة الاخلاص او اي سورة اخرى وخلصوا هاركع وهسبتوا هتبقى ركعة طب لو ثلاث ركعات لو ثلاث ركعات يجوز في عندما تصلينا الوطر ثلاث ركعات يجوز ان تصلي بالثلاث هيئات الاولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم وبعدها يأتي بالثالث فدي أول شكل من صلاة الوطر هكذا بقى الشفعة والوطر في حال اسمها شفعه. وطر احنا بنقول اسمها ايه؟ صلاة الوطر ثلاث ركعات ركعتين وهسلم والركعة الثالثة هجيبها الوحدة زي ما بنعمله في المساجد كتير منهم بيعملوا كده بنصلي مثلا الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والثانية قل يا أيها الكافرون ونسلم والثالثة نجيبها كل هو الله وأحد بعد الفاتح الصيغة ال� أن يصلي ركعتين ثم يجلس بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة كهيئة صلاة المغرب يبقى زي صلاة المغرب بالضبط يأتي في بعد الثانية ويقعد ويتشافد وكل حاجة وبعد كده يقوم زي صلاة المغرب بالضبط دي برضو هيئة سبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثالثة أن يصلي الركعات الثلاث متصلة ولا يجلس إلا بعد الثالثة وكل ذلك جائز إن شاء الله يبقى الصورة الثالثة إيه؟ ان هم هيوصلهم هم الثلاثة ومش هيقعد يتشهد الا بعد الرقعة الثالثة كل دي بقى ايه اشكال وردت في شكل صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اما في صلاة الوتر فهو سنه وليس بواجب. فاذا تركه المصلي فلا شيء عليه القنود بقى اللي هو إيه اللي هو دعاء القنود لو الله ما عافينا في من عافيت وهدينا وهدينا في من هلايت عافينا في من عقيت وصلنا في من تورلي هو دعاء القنود يعني وأي دعاء طبعا فيه فإذا تركه المصمّضي لا شيء عليه والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يقنو في الوقف وأحياناً أخرى لا يقنو ويجوز القنوط قبل الركوع وبعده وهو الأفضل والأقوى اللي هو إيه بعد الركوع بعد ما ترفع من ركوع كذا تقنو خلص أفضل وقت للصلاة الوتر آخر الليل في حق من يغلب على ظنه أنه سيستيقظ في آخر الليل وإلا فيصلي الوتر بعد صلاة العشاء أنا واحدة تعبانة صلاة صلاة فواعفة وعجوزة طبعاً فيش فيها حد فيكم عجوز كلكم ما شاء الله يعني ورق تمام ويعني سن كبر وبنام بس وبخاف أصحى على الفجر وما لحقش الوتري اعمل ايه؟ وتري يا حبيبه قلبي بعد ما تصلي العشاء، تصلي العشاء وبعدين السنه الراتبة بتاعتها قدرتي تجيبي قيام في الوقت ده جميل جدا، هتجيبي مثلا ركعتين قيام، أربعة قيام، 8 قيام وتقسري بالوتر وتنامي. طالما انت مش ضامنه ان انت تقومي إيه؟ قبل الفجر مباشرة خلاص؟ لا أنا الحمد لله بقوم قبل الفجر بساعه أو بساعتين، خلاص مفيش مشكلة يبقى هتصلي العشاء وسنتها وتنامي ولما تقومي تبقي ايه؟ تصلي قيام وتوتري او توتري بس. خلاص ومن الثنة في القراءة في الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ثلاثا كان, كان إذا صلى ثلاثا قرأ في الرقعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية في سورة الكافرون وفي الثالثة سورة الإخلاص كما ورد في الحديث عن أبي بن كعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الرقعة الثانية بقول يأيه الكافرون وفي الثالثة بقول هو الله أحد. ومن صلى صلاة الوتر أولا الليل ثم رغب أن يصلي في آخر الليل يصلي ما شاء أنا مثلا جيت عشان بس الناس يقول لك إيه أصلا ما ينفعش أصلي بعد الوتر من اللي قالك كده حبثت بمعنى أنا مثلا في المسجد خلاص وصلت مع الإمام في ناس يقولوا لك إيه أس... أسيب الوتر لما روح غلط يا حبيبتي غلط ده أنت لما بتوتري مع الإمام وبتختمي مع الإمام بتاخدي أجري لا تتخيلين اوتري مع الإمام وخلصي كله مع الإمام ولما تروحي صلي قيام براحة راحتي صليت الوتر قبل منام وصحيت قبل الفجر في وقت عايزه صلي صلي براحت راحتك اتنين اتنين لكن ما توتريش ليه لا وتران في ليه يبقى هي العبرة بقى مش من انا اقفل الليلة بوتر لا مش شرق قفلتها بوتر او وترت قبل منام المهم من ان انا اوتر وخلاص لكن ما انجبعش اجيب الوتر ايه مرة تانية. في ناس بعد ما ابتدى دعاء القنوت مثل ايهم ايه رفعين ايديهم كده وعمالين ايه يدعاكوا وشهم بعد الدعاء يعني مثلا ايه اللهم صلى على سيدنا محمد في الاولين وصلي على سيدنا محمد في الأخيرين وصلي على سيدنا محمد الأولى في الملائكه الاولين والعالمين امين وايه عمالين يمسحوا وشوش هذا ليس من السنه في شيء بل هو بدعه هو امر مشهور جدا بين الناس ولكن الأمر, هذا الامر مع شهرته وانتشاره وعمل كثير من الناس به لا سند له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضي الله عنه يبقى هو ايه يدخل في حكم البدعه ولا دليل عليه كده تقريبا انتهينا من جميع المسائل التي او الاخطاء التي قد يقع فيها النساء في رمضان معظمها طبعا فان كان هناك زلل ونسيان فهو من مني ومن الشيطان وان كان هناك توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى الملك الرحمن سبحانه وتعالى جزاكم الله خير من أخواتكم كل سنة طيبين اني أحبكم جدا في الله نفتح الشتك لخمس بقية وأقول لكم كل سنة طيبين وألقاكم إن شاء الله في رمضان على خير طبعا النهاردة الحمد لله بفضل الله شرح الله سبحانه وتعالى صدري أن أقيم مجلس علم بإذن الله من أول ليلة في العيالي رمضان بعد صراط الفجر حسنا وانت وستحر و السلامة حوالي. مسح الوجه والجسم بعد دعاء القنوت هو ده اللي بدعم و أحبك ربي يا أختي بوسي و يا مرام رقمي مع يا حبيبتي الوتر لو تلت ركعات بيتحسب من الترويح الحداشر ركعة نعم الترويح الثمانية والوتر الثلاثة وانت وستحر و وانتوا بالصحة والسلامة أخواتي وانتوا بكل صحة والسلامة لو مفيش وقت على رمضان ولازم يصوم اللي علي استأذن زوجي برضو في هذه الحالة لا يعني إلا استأذنتي استأذنتين ما استأذنتيوش خلاص لا شيء عليك ليه لأنه هو فرض آه هنصلي الترويح إن شاء الله يا إيمان وإياكم يا رب وإياكم يا رب يا ابتسام حبية قلبي لا اللي بيفرجوا على التلفزيون وما بيسمعوش الكلام نعمل ايه لا شغليهم غيريهم معاكي شغليهم في الطاعة خديهم مش عارفه فين كده يعني آه... لينك المحاضرات انزلي اللينكات لو سمحتي يا ساره نزله لينكات يا بنات طبعا ان شاء الله البنات اللي اول مرة يحضروا معانا آه... في طبعا ادخلوا على جروب يريدون واجهه على الفيس ان شاء الله هتلاقوا برامج م... ان شاء الله تعجبكم قوي رمضان بإذن الله متنوعة وكثير ان شاء الله وعندنا جلسة كل يوم بعد صلاة الفجر في فتره الشروق الساعة خمسة ونص ان شاء الله للتدبر في دوره هنبدا دوره ان شاء الله البيان الجلي في تدبر ايه الكرسي اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا ويجعلها خالصا لوجهه يمس... ينفع امسك المصحف ورا الامام في المسجد ينفع وان كان الاولى انك انت تتركيه هو ينفع لو انت هتخشعي قوي او هتركزي قوي معي لكن الاولى أن ترتي لان ايه انما فعل المأموم او يعني جعل المأموم الامام ليؤتم به بي. هو بيعرف الله هو اجزأ عني واياكم مواعيد حلقاتي الجدول لو سمحت برضو نزل الجدول انتوا دخلوا على البروب يريدون واجهة على الفيس وفي كل حاجة بقى في جدول المواعيد وفي كل حاجة لمانة الصبيه لأمه قال العلماء أنا يجوز دي دي هتنزل عليها كل برامج رمضان على التليجرام هي أخوات اللي هي الفيديوهات بس أنا عايزاكوا تتابعوا الفيديوهات مباشرة عشان ما تكسلوش عنها ورابط جروب يريدون واجهة اوه يعني بصوا ادخلوا على رابط يريدون واجهة وانتوا ان شاء الله هتعرفوا كل حاجة بنتي جاءها الحيض ولم تكمل الدين مش فهمها يعني ايه لم تكمل الدين ربنا يبارك فيك يا رب ابتسام حبيت قلبي والله محتاجه دعائي جدا حبيت قلبي يا أسماء محمد مصطفى اني أحبك في الله أكثر ربنا يبارك فيك كل وانتم طيبين لا تنسونا من صالح الدعوات اللهم غفر لي ولي شيخي ولي والمؤمنات يوم يقوم الحساب جزاكم الله خيرا القاكم إن شاء الله على خير اول يوم رمضان وأول برنامج هنبدأ بيئة يا سارة مش فكرة. آه الدعاء إن شاء الله عند الصلاة الفجر بإذن الله من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يجزاكم الله خيراً سبحانك اللهم ربنا وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته